وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فإذا لقيتم الذين تفروا فضرب رقاب حتى إذا أثقلتمهم فشد الوثاق فشد الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو ذَنكَ وَلَو يَشَ أُمغَولًا تَصَ مِن بُمْ وَلكِ ل يَبَنُوا وَبَعْغتُم بِبَع والَّذينَ قتلوا فِي سَبللهِ فَلَيْ يُضِلَّ أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يُضِلَّ أعمالهم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 ذالك بأن الله مولى الذين آمنوا ذالك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات جن 129. تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم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 فمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي معد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار لن يتغير قعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مما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 كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا أستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين قبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم أنتهم تقوهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعده فقد جاء أشراؤها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أنه لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم قاعةٌ وقولٌ معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ertdوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهد الشيقان سوّل لهم الشيقان سوّل لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنه متبع ما أسقط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبق أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَى لَهُمْ وَلَوْ لَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِثِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ وَشَاقَ رَسُولًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ Ya ayyuhaladzina anmanu aqehiu allaha wa aqehiu arrasulah wala tubakilu a'imalkum 2. Inna alladzin kafaru wa sadduu ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم اِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيَحْكُمَكُمْ تَدْخُلُونَ وَيُخْرِجَ أَبْغَانَكُمْ هَأَ نْتُمُ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَدْخُلُ Waay in nama yaadaquran nafsiwala غni waأَ tumun fuqro Wammahul qni waأَtumُ fuqro وَلَوْ يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ